وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْهَارَا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُونَ جاؤوا يرأتوا جنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى في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 17. إن ربك لشديد العقاب 18. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم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 122. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أرى 126. ينشئ السحابة وَيُسَبِّحُ 127. ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته 128. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 129. وهم يجادلون في الله وهو شديد الَّذِينَ دَارَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ ليبلغ فاه 129. قل مرعب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه قل أفاتخذتم 17. قل هل يستوي الأعمى والبصير 18. أم هل تستوي الظلمات والنور 19. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 20. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَالَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ li kad kurie atsakė 122. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جن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 124. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 125. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من 124. الذين آمنوا وتطمئن قلوبه بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 125. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم, طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك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 أو قطعت فيه الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاءوا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 ما اخذتهم فكيف كان عقاب افمن رقائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا اقول سمهم ام تنبئ فالزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشف وما لهم 117. ومثل الجنة التي وعد المتقون 118. تجري من تحتها الأنهار 119. أكلها دائم وظلها 110. تلك عقب الذين اتقوا مِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ الْمَعَادُ وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ هُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاه وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض لنقصها من أطرافها والله يحكي 124. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا 125. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم القفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا